وخالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطال الله أطالا رسولا وقالوا سدتنا وكنرا انا السبيل ربنا اتهم ضعيصين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا